والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتن أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وانئك اصحاب النار هم فيها خالدون الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله واجهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله وف الرحمن يسألونك عن الخمر والمسرقة فيهما إثم كبير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من مفعهما ويسألونك ماذا يُنفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون